أَلْلِينَ آمِنٌ بحسن ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله أن أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لم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 الله أكبر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سمع الله لمن حمدا